صلى الله عليه وسلم إن الإيمان باليوم الآخر هو الركن الخامس من أركان الإيمان وذلك بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام مع جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عندما جاء جبريل إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أخبرني عن الإيمان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره ومن الإيمان باليوم الآخر أيها الأحباب الكرام أن نؤمن بما في يوم القيامة من منبعث من بعث ونشور وحساب وميزان وصراط وأن نؤمن بما قبله من موت وقبر وأن نؤمن بما بعده من دار القرار من جنة ومن نار والإيمان باليوم الآخر أيها الأحباب الكرام وصف الله عز وجل به المتقين في كتابه سبحانه وتعالى فقال جل وعلا والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون يؤمنون بما أنزل إليك يا محمد وهو كتاب الله تبارك وتعالى والذين يؤمنون بما أنزل من قبلك من الكتب المقدسة على أنبياء الله الصابقين للنبي محمد عليه الصلاة والسلام وكذلك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون يوقنون أن هناك يوم يجمع الله عز وجل فيه الخلائق من اجل فصل الخطاب بل ان الله تبارك وتعالى قال ليس البر ان تولوا وجوهكم خبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر فالبر عباد الله ان تؤمن بالله عز وجل ربا وان تؤمن بالله عز وجل اله وان تؤمن بالله سبحانه وتعالى مدبرا للكون كله ثم تؤمن بالله ثم تؤمن باليوم الآخر بل ان اعرابي اتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان جهوري الصوت فقال يا محمد متى الساعه متى الساعه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك إن الساعة لآتي فما لها ويحكم ان الساعه لاتيه فماذا اعددت لها ويحكم ويحكم ويحك ان الساعه لاتيه فماذا اعددت لها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا العربي ويحك ويحك ان الساعه لاتيه فماذا اعددت لها فقال الاعرابي والله يا رسول الله. ما عدت لها كبير صلاة ولا صيام. ولكنني يحب الله ورسوله. ولكنني يحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المر مع من احب. المر مع من احب. المر مع, مع من احب. فما فرح اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرحهم بهذا الحديث. لانهم كانوا جميعا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم فهل نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يحبه الصحابة الكرام أم أننا ندعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بحالي أيها الأحباب الكرام إن الحب لله والحب لرسوله صلى الله عليه وسلم ليس الدعاء ليس الدعاء وليس كلاما إنما المحب لمن يحب مطيع لذلك قال الله يا أيها الذين آمنوا إن كنتم تحبوا قال الله سبحانه وتعيى أيها الذين آمنوا إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أي محمد صلى الله عليه وسلم يحببكم الله يوم القيامة قادم قادم لا محالة ومن الإيمان بيوم القيامة كما قلنا آنفا أن نؤمن بما قبله من موت وقض وأن نؤمن بما فيه من بعث ونشر وحشر وحساب وميزان وصراط وأن نؤمن بما بعده من دار القرار من جنة, من جنة ومن آر وفي هذه وفي السريعة السريعة نقف معكم بحول الله وقوته, وقوته, وقوته مع ما يجب على المسلم أن يؤمن به قبل, قبل يوم من, من موت, من موت, من موت, من موت فالموت أيها والأحباب والأحباب الكرام هو منازل وكلنا راه بعينه فكلنا مات له, له أخ أو أخت أو, أو زوج أو, أو, أو ولد أو والد, أو أو والد ولد كلنا, كلنا رآه ولكن, ولكن, ولكن هل يستطيع واحد الو منا الو من من أن يحدثنا, يحدثنا عن كيفية, كيفية الموية؟ كيف خرجت هذه الروح؟ وكيف تعاملت ملائكة الرحمن؟ مع هذا الميت وكيف أنهم وكيف بشروا. بشروا المستقيم على شرع الله برضوان الله, الله. وكيف أنهم وكيف بشروا, بشروا. العاصر الله عز وجل, وجل بصخة الله. الله هل يستطيع واحد, واحد منا أن يحدثنا عن ذلك؟, عن ذلك إن ذلك غير, غير. استأصر الله عز وجل, وجل به وجل ولا بد ولا لنا ولا أن نؤمن, نؤمن جميعا, جميعا بهذا الغيب من أجل أن نؤمن باليوم, باليوم الآخر وأول ما يجب علينا أن نؤمن به أن نؤمن بأن الموتحت على جميع, على جميع الخلال, الخلال. الخلال. لذلك قال, قال الله تبارك الله وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فكل من على هذه البسيطة من أحياء خلقها الله عز وجل لا بد أن يموت ولا بد أن يرجع إلى الله تبارك وتعالى ولا بد أن يرحل عن هذه الدنيا ولا بد أن يلقى وتعالى فيسأله عن الصغير والكبير ولابد للسؤال جوابا ولابد أن يكون صوابا من أجل أن تفوز بجنة الله تبارك وتعالى فهل أعددنا للسؤال جوابا ويا ترى هل سيكون هذا الجواب صوابا وقال الله عز وجل أيضا كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. بل قال الله سبحانه وتعالى كل نفس زائقة الموت ثم إليه ترجعون. بل إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري ومسلم أعوذ بعذتي لا إله الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والأنس والجن يموتون. والإنس, والإنس والجن, والجن يموتون, يموتون ومن الإيمان بالموت أيضا, بالموت أيضاً, أيضاً أن نؤمن بأن لكل بأن إنسان, لكل إنسان منا, منا زمن يموت فيه لا يقدم عنه لحظة ولا يؤخر عنه لحظة وهذا الزمن المحدود والأجل الممدود قد قدره الله عز وجل وكتبه عليه منذ أن خلق بل منذ أن كان في بطن أمه جنينا لذلك قال الله تبارك وتعالى قال الله تبارك وتعالى ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستغفرون ساعة ولا يستقدمون بل قال الله تبارك وتعالى وما كان لنفس أن تموت إلا كتابا مؤجل إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجز الشاكرين بل لا بد لك أن تؤمن أيضا بأن هذا الأجل المحدود والأمد المندود الذي حده الله عز وجل لحياتك لا يعلمه إلا الله لأن الله تبارك وتعالى استأصر بخمسة أشياء لا يعلمهن من خلقه احد الله سبحانه وتعالى ولذلك قال الله تبارك وتعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت فاذا علمت ذلك ان اجلك محدود وانك ستموت حتما وأن هذا الأجل لا يعلمه لا إلا الله, الله. سبحانه, سبحانه وتعالى. وتعالى فما الذي يجب فما عليه؟, عليه يجب عليه أن تتذكر الموت في كل لحظة من لحظات حياته وتذكر الموت من الإيمان به لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اذكروا هذا من الموت, الموت. اذكروا هازم اللزاء الموت فإنه هو الذي يقطع الآمال وهو الداعي إلى عبادة الله تبارك وتعالى ولذلك قال النبي محمد وقال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بل إن محمدا عليه الصلاة والسلام قال أتادي جبريل فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارقه وأعمل ما شئت فإنك مجي به وأعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس بل قال الله عز وجل لمحمد عليه الصلاة والسلام إنك ميت وإنهم ميتون بل قال الله عز وجل لمحمد عليه الصلاة والسلام وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسول أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجز الله الشاكرين فأنت ميت لا محالة فتذكر أيها الحبيب غالي هذا الموت في كل لحظة من لحظات حياتك فإنه المعين لك على طاعة ربك جل وعلا وقل لنفسك هذه التي بين جنبي ذكرها وقل لها. يا نفس قد أزف الرحيل وأضلك الخطب الجليل فتأحب يا نفس لا يلعب بك الأمل الطويل فلا تنزل فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل ولا يركبن عليك من الثرى ثقل سقيل كتب الفناء علينا فلا يبقى العزيز ولا الزليل لا يبقى العزيز ولا الزليل تذكر هذه من لذات الموت فمن الإيمان بالموت أن تذكر هذا الموت ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار ولما يقبر بعد فماذا فعل حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم أمسك بعود من الأرض ثم وضعها في الأرض يرفعها ويخفضها ويقول لمثل هذا فأعد لمثل هذا فأعد لمثل هذا فأعد ومن الإيمان بالموت أيها الأحباب الكرام أن نعمل له وأن نستعد له من قبل أن يأتينا يأتي يأتي لذلك, لذلك قال الله تبارك الله وتعالى, وتعالى يا, يا أيها الله الذين الله آمنوا الله لا تلهوا أموالكم ولا أولادكم عند ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لو لا إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون فهل استعددنا للموت هل آمنا بأن الموت حق بأن الموت حق ثم استعددنا لهذا الموت والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه من علم أنه ميت فليعلم أنه لله عز وجل راجع ومن علم أنه لله راجع فليعلم أنه مسؤو أنه بين يدي الله موقوف ومن علم ومن أنه بين يدي الله, الله موقوف، فليعلم, فليعلم أنه, أنه مسؤول. مسؤول ولا, تزول ولا تزول قدم عبد يوم القيامة،, القيامة حتى يسأل حتى عن مسألتي: مسألتي, مسألتي ماذا, ماذا, ماذا أجبتم, أجبتم المرسلين،, المرسلين وماذا, وماذا كنتم تعبدون؟ فليعلم أنه مسؤول. ومن علم أنه مسؤول، فليعد للجؤل السؤال جوابا، وليكن الجواب صوابا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.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 قلنا أن الإيمان باليوم الآخر هو الركن الخامس من أركان الإيمان وذلك بنص حديث جبريل مع نبينا عليه الصلاة والسلام ثم قلنا أن الإيمان باليوم الآخر يشتمل أن نؤمن بما قبله من قبر ومن موت وقبر وأن نؤمن بما فيه من بعث ونشر وحساب, وحساب وميزان وصراط وأن نؤمن بما بعده من دار القرار من جنة ومن نار وقلنا أننا سوف نتحدث بحول الله عز وجل وقوته عما يجب علينا أن نؤمن به قبل يوم القيامة من موت وقبر وتحدثنا عن الموت ولم نتحدث عنه من كتب المواعظ وترقيق القلوب إنما تحدثنا عنه من كتب العقيدة فلا بد لنا أن نعتقد أنه حتى ولا بد لنا أن نعتقد أنه بأجل محدود وزمن ممدود حده الله عز وجل ومده عندما كتب في اللوح المحفوظ بقلمه عمرك وشقي أن سعيد وعندما تكلم به الملك وأنت في بطن أمك ثم كذلك أيها الأحباب الكرام قلنا لابد لك أن تؤمن بأن هذا الأجل وهذا العمر الذي كتبه الله عز وجل لك لا يعلمه إلا الله ثم قلنا أنه لابد لك أن تتذكر الموت فإنه هو الذي يقطع الآمال ويدفع ويعين على عبادة الملك سبحانه وتعالى وقلنا كذلك من الإيمان به أن تستعد له لأنك والله بد من الليل الله عز وجل راجع ومن رجع إلى الله عز وجل فليعلم أنه بين يديه موقوف قفوهم إنهم مسؤولون فلا نسأل الذين أرسل إليهم ولا نسأل المرسلين ثم من سئل فلا بد أن يعد للسؤال جوابا ولا بد أن يكون الجواب صوابا من أجل أن تدخل جنة الله تبارك وتعالى ثم بقي لنا أيها الأحباب كرام أن نتحدث عن القبر والقبر عباد الله كلنا يعلم أنه إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار ولن نطيل النفس في هذا الكلام لأنه ليس من عادتنا التطويل إنما من عادتنا أن نتحدث بكلمات يسيرات عسى أن ينفعنا الله عز وجل بها ثم ينفعكم بها أيضا لأن العبرة ليست بالكلام إنما العبرة أيها الأحباب الكرام بالعمل فلا بد أن نؤمن بالقض وأول ما نؤمن به نؤمن بأنه هناك سؤال في القضل سوف تس وما الذي تسأل عنه ستسأل سلاسة أسئلة أما السؤال الأول فمن الرب؟ وأما السؤال الثاني فما دينه وأما السؤال الثالث فمن نبي؟ فيا طراهل ستصطيع الجواب؟ يا طراهل ستصطيع الجواب؟ من الناس من يجيب بالخلاقة؟ ومن الناس من لا يستطيع أن يجيب؟ لذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح عن البراء بن عازب أن العبد المؤمن إذا سئل قال من ربك قال ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم أما العبد الفاجر أو العبد الكافر إذا سئل هذه الأسئلة الثلاثة فماذا يقول من ربك يقول ها إن يقولها إنها لا, لا أدري من رسوله, رسوله. يقولها إنها لا, لا أدري فيقال له لا تليت ولا ضريت لا تليت ولا ضريت ولذلك قال البراء بن عازب رحمة الله عليه ورضي عليه. الله عنه وارضاه يثبت الله الذين غير. آمنوا, آمنوا آمن بالقول السامي في الحياة الدنيا وفي الآخرة نزلت في عذاب القبر أتدرون ما القول الثابت؟ إنه لا إله إلا الله. يسبت الله عز وجل عليها المؤمنين في هذه الحياة الدنيا ويسبتهم عليها عند الممات ويسبتهم عليها في القبر ويسبتهم عليها عند لقاء رب الأرض والسماوات فرطب لسانك بها من أجل أن يسبتك الله عز وجل عليها يوم تلقى يسبت الله الذين آمنوا بالقول السابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة بل في الحديث صحيح عند البخاري ومسلم ومجلين. عن أنثى رضي الله عنه أرضى أنه قال إذا وضع العبد في قبره وانصرف عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم إنه لا يسمع قرع نعالهم ثم ياتيه ملكان فيقعدان, فيقعدان فيقولان له ماذا كنت تقول في هذا الرجل ماذا كنت تقول في هذا الرجل أتدرون من الرجل إنه محمد صلى الله عليه وسلم فأما العبد المؤمن فيقول هو عبد الله ورسول فيقال, فيقال له انظر انظر, انظر. هذا مكانك في النار. في النار. في النار في النار أبدلك الله عز وجل به هذا المكان في الجنة فيراهما جميعا ثم يفرش من الجنة, الجنة. ويغطى من, من الجنة ويفسح له في قبره سبعون زراعة اللهم اجعلنا منهما ارب العالمين وأما العبد الكافر أو الفاجر فيقعدانه فيقولان الله ماذا كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري كنت أقول كما يقول الناس كنت أقول كما يقول الناس عندما يقولون صلي على النبي قل عليه الصلاة والسلام كنت أقول كما يقول الناس فيقول أني له. له تلي تال. ثم يضرب مطراد من حديد على رأس. فيصيح صيحة. يسمعها, يسمعها كل من يليه غير الثقل. أي الإنس والجن. فلا بد لنا أن نؤمن أننا سنصل في القبر. من ربنا وما تيننا ومن نبيونا. ولنستعد لهذا السؤال. ربنا الله. ربنا, الله. ربنا الله ديننا الإسلام, ديننا الإسلام. نبينا, نبينا محمد, محمد عليه الصلاة, عليه الصلاة والسلام. والسلام ولا بد لنا أن نؤمن أن في القبر عذاب ولذلك قال الله تبارك وتعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون قال علماء التفسير العذاب الأدنى في الدنيا والقبر والعذاب الأكبر في الآخرة ثم قال الله عز وجل أيضا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون شد العذاب يعرضون عليها غدوا وعشيا أي في قبورهم ونختم بهذا الحديث لنبينا عليه الصلاة والسلام عندما قال مر النبي على قبرين فقال لا يعذبان وما يعذبان في كبير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 أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله إذا تبول لا يستبرئ من بوله وإنه كان يمشي بين الناس بالنميم والمشي بين الناس بالنميمة أن تمشي بين الناس توقع بينهم العداوة والبغضاء والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول لا مكان في الجنة لنمام لا مكان في الجنة لنمام بل إنه عليه الصلاة والسلام قال أيضا في الحديث الصحيح عن الحقد والنميمة لا أقول حالقة الشعر من الرئوس ولكن أقول حالقة الدين من القلوب ونكتفي بهذا وللحديث بقية إن كتب الله عز وجل لنا البقاء واللقاء وندعو الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر ذنوبنا اللهم اغفر ذنوبنا اللهم اغفر ذنوبنا اللهم استر عيوبنا اللهم استر عيوبنا اللهم استر عيوبنا اللهم تولينا تولى اللهم تولى أمرنا اللهم تولى أمرنا اللهم تولى أمرنا اللهم كلنا ولا تكن علينا, علينا. اللهم من شر خلك سلمنا اللهم أمرنا. سلمنا لمصر الله، وسلم, مصر لنا. وسلم مصر لنا والنا. اللهم سلمنا لمصر وسلم مصر لنا اللهم جعل جنودها في ضمانك ببانك. اللهم جعل جنودها في ضمانك اللهم كلنا ولا تكن علينا اللهم لا تعرضنا للفتن اللهم لا تعرضنا للفتن رحم أمواتنا وأموات المسلمين اشف مرضانا ومرض يقتديوننا وديون المسلمين اللهم يا رب العالمين اجعل مصرنا امنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم اجعل مصرنا امنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم يا رب العالمين احينا على لا اله الا الله اللهم سبتنا عليها في الحياة وسبتنا عليها عند الممات وسبتنا عليها في القبر وسبتنا عليها عند لقائك وسبتنا عليها عند دخول جناتك اللهم اكتب لنا الجنة. الجنة اللهم اكتب لنا الجنة جنة. اللهم اكتب لنا الجنة اللهم دعوناك فلا تردنا خائبين اللهم دعوناك فلا تردنا خائبين اللهم دعوناك فلا تردنا خائبين اللهم, <تصفيق> اللهم <مع Mechanik Tunico> تقبل منا اللهم تقبل منا <تصفيق> اللهم تقبل منا اللهم اجعل عملنا خالص لوجهك اللهم اجعل عملنا خالص لوجهك اللهم اجعل عملنا خالص لوجهك وتلك بضاعة قد عرضتها عليكم فإن لقيت عندكم قبولا فامسحهم معروف. وإن لم تلقى عندكم قبولا فتسريكم بإحسان والله المستعان وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان وما كان من صواب فمن الله الرحمن وأقل الصلاة